أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقاف كذلك ينحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حافظ عليهم وما أنتم عليهم بوكيل وكذلك أُحِينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرا وَمَنْحَوَلَهَا تُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيدِ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 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب فَأَطْرَسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَنِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ وَمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف بعباده يرجق من يشاء وهو القوي العزيز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 قُلْ لَأَسْأَلُكُمْ لا عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقُتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُ نَفْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِيَّا شَيْئًا اللَّهُ يَخْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِن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 وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإسم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم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 وَتَرَضَّىٰ لِمِنَ الَّمَّا رَأَى الْعَذَابَ يَقُونُنَّهُ الْإِلَامَ رَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ